يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مغيث اللهفات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا جواد يا كريم